كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون وما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 قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي رَءٌى عَمَلَكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبَّنَا اجْنِ وَاذْهِبْ مِنَّا مَا فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فتاء مطر المنذرين فِذٰلِكَ لَاٰيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْاَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ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 وَذِنُو بِالْقِسْطِ مُسْتَقِيمٍ وَلَا تَبْغِ قَتْلَ نَفْسٍ مَا سَأَشَاءَ اللَّهُ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ